إ ن أ ب ا مسلم الفراساني صاحب الدعوه كما يقولون عنه في حال شبابه كان لا يكاد ينام فلما قيل له لم ا لا تنام قال ذهن صاف وهم بعيد ونفس تتوق إ ل ى معالي ا ل أ م و ر مع عيش كعيش الهمج الرعاع فلما الأمور عنده على تفاوتت عنده النحر ينام يكاد هذا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 له همة عالية همة ولكن ه و ي ط ب بهمته علما أو مالا العالية ل أو و ه لا يقدر لا ه ق ي ا ب ن ل جوزي في الجواب عن ذلك فالجواب انه اذا كان يمتنع انه اخر ثم ان العبد بعيد عن يرزقه الله تبارك وتعالى بما يرزقه ا ل ع ه بينه بعيد جدا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 على الجوع و ا ل م ص غ ب ة ولا يذلون أ ن ف س ه م ل أ ح د وهذا ا ا ا ل ل ل ل ع م رحمة ء عليه الجوع ومن الفقر شيء كثير أصابهم ه من ومن و واحد منهم كما يقول القاضي ا بن خلي كان في وفيات ا ل أ ع ي ا ن في ت ر ج م ة داود بن علي ا ل أ ص ب ه ا ن ي البغدادي ا ل ظ ا ه ر ي إ م ا م الظاهري انتهت إليه إئاسة العلم ببغداد إليه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 أ ب و عبد الله المحاملي كان قاضي بغداد فلما ذهب إ ل ى الجرجاني خرج إ ل ي ه ر ج ل حاسر ا ل ر أ س ليس على ر أ س ه شيء حافي القدمين فقال ما عنا القاضي يعني ما الذي دعاك إلى مثل الوقت قلت قال أن تجيء في مهم وما هذا هو قلت في جوارك داود بن علي ومكانه من العلم ما تعلمه و أ ن ت كثير ا ل ص ل ة والرغبه في الخير تغفل عنه وحدثته بما ر أ ي ت قال الجرجان ي داود شرس الخلق وجهت اليه ا ل ب ا ل ح ة ب أ ل ف درهم ليستعين بها فردها عليه وقال للغلام قل له ب أ ي عين ر أ ي ت ن ي وما الذي ب ن غ ت من حاجتي وخلتي حتى بعدت لي بهذا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 لمجيئك انت إ ك ر ا م ا لخاطرك وهي لداود أ ي ض ا ف أ خ ذ ت له الالفين وجئت إ ل ي ه ف ق ر ع ت ا ل ب ا ب ودخلت وجلست س ا ع ة ثم أ خ ر ج ت الدراهم وجعلتها بين يدي فقال هذا جزاء من ائتمنك على سره ف انا ب أ م ا ن ة ا ل ع ل م أ د خ ل ت ك إ ل ي ه ارجع فلا ح ا ج ة لي بما معك يعني قال إ ن م ا أ ط ل ع ت ك على ما عندي من سوء الحال ل أ م ا ن ة العلم و أ ن ا لم أ ر د شكوى ولو أ ر ا د أ ن ي أ خ ذ من زمن بعيد لاخذ ولكن يقول له أ ن ا ب أ م ا ن ة العلم أ د خ ل ت ك إ ل ي ارجع فلا ح ا ج ة لي فيما معك قال المحاملي فرجعت وقد صغرت الدنيا في عيني ف أ خ ب ر ت الجرجاني ة فقال إ ن ي أ خ ر ج ت هذه الدراهم لله تعالى فلا ترجع في مالي فليتولى القاضي اخرجها في اهل البدر والعفاء اذا سمت عين من تهواه عن ذهب فالتبر والترب في, سوا. سوا. في الدنيا لديك سوا من غريب ما وقع لهذا ا ل إ م ا م الظاهري، امام ل ظ ا ه ر ي إ أ ه ل الظاهر داود ا بن علي ا ل أ ص ف ه ا ن ي ا ل ب ر د ا د ي الظاهري الفقير المعدم الصابر المطمئن رحمه الله تعالى مما وقع له ويذكر هذا هنا ا س ت ر ا د ا انه ازدرى عالما كبيرا من العلماء لفقره فبقعه ذلك العالم الفقير بالعلم فكان له من ذلك درس عجيب ماهو قال القاضي ابن خ ل كان قيل إ ن ه كان يحضر مجلس د ا و د ا بن علي الظاهري كل يوم أ ر ب ع م ئ ة صاحب طيلسان أ خ ض ر الطيلسان تلبسه كبار العلماء والقضاه والمشايخ في ذلك الزمان كان شعار كبار العلماء في عصر ا ل إ م ا م داوود الظاهري وبعده فكان ياتي في كل يوم أ ر ب ع م ا ئ ة من لابسي الطيلسان ا ل أ خ ض ر خ ا ص ة يعني أ ر ب ع م ا ئ ة ع ا م كبير قال د ا و د حضر مجلسي يوما أ ب و يعقوب الشريطي وكان من أ ه ل البصر وعليه خرقتان وفي المجلس أ ر ب ع م ا ئ ة صاحب طيلسان من كبار العلماء وجاء هذا الرجل أ ب و يعقوب الشريطي وعليه خرقتان فتصدر لنفسه من غير أ ن يرفعه أ ح د لا زال يتخطى ويتعدى حتى جلس بين يدي داود وربما زاحمه في مجلسه من غير أن غير يرفعه أحد وجلس إلى جانب وقال ج جانبه ل إلى س و لي سي يا فتى عما ب د ل داود يحضر مجلسه أ ر ب ع م ا ئ ة صاحب طيرسان اخ من كبار العلماء والقضاه والفقراء وهذا ي أ ت ي عليه خرقتان فما يزال يرتفع حتى يجلس بجوار داود ويجعل داود تلميذا فيقول سال يا فتى عما بدا لك يا قال ف ك أ ن ي غضبت منه فقلت له مستهزئا أ س أ ل ك عن ا ل ح ج ا م ة فبرك أ ب و يعقوب ثم روى طريق حديث أفطر حديث الحاجم وروى ا ل م م ومن ح و أ س ل م ومن أسنده ومن من ن أسنده وقفه ومن ذهب إليه و و الفقهاء ر اختلاف طرق حديث احتجام النبي صلى الله عليه وسلم و إ ع ط ا ء الحجام أ ج ر ه ولو كان حراما لم يعط ثم روى طرق حديث أ ن النبي صلى الله عليه وسلم ا ح ت ج م بقرن وذكر أ ح الاحاديث د ي صحيحة في ث ا ح ج م ثم ذكر ا ل أ ا ل م ت و س ط ة الملائكة مثل ما مررت بملئ من الملائكة ومثل أمتي وما أشبه وذكر الأحاديث فلاك ذلك ل شفاء ا وذكر أشبه في ض ع ي ف ة ا ل م و ض و ع ة مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا تحتجموا يوم كذا ولا س ا ع ة كذا ثم ذكر ما ذهب إ ل ي ه أ ه ل الطب من ا ل ح ج ا م ة في كل زمان وما ذكروه فيها ثم ق ت م كلامه ب أ ن قال و أ و ل ما خرجت ا ل ح ج ا م ة من أ ص د ه ا ن بلد داود بن علي الظاهر فقلت له والله لا حقرت بعدك أ ح د ا أ ب د ابدا والله لا حقرت ع أ ح د أبدا رحمة الله رحمة عليه قال أ ب و الوليد الفرضي كان ب ق ي ب هو ب ق ي ب ل مخلد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 برحمه الله تبارك وتعالى ا ل أ ز م ة لما جاء المتوكل وخرج الامام أ ح م د فكان لا يعرف له قدره وصبره على طلب العلم ويقربه ق يقول ي عليه إني لا أعرف رجلا كانت تمضي عليه الأيام في رحمة لأعرف رجلا للعلم الله كانت طلبه عيش وقت القرن في بالذي طلب ليس س يرمى جاءت عليه أيام في طلب العلم هو يعني نفسه وقال ل لا يزكون أنفسهم، الله عليه ك يزكون ن أنفسهم ه م رحمة ف و ل ل أعرف ر ج كانت تنظي ع ياقوت ه ل طلبه للعلم ليس له عيشٌ إلا أ ي في ا م مبض عيش و ر القرن بالذي يرمى ق ق ا ل يا و في ترجمه بقي بن مخلط الاندلسي المتقدم ذكره انه قال يوما لطلبته انتم تطلبون العلم وهكذا يطلب العلم إ ن م ا أ ح د ك م إ ذ ا لم يكن عليه شغل يقول أ م ض ي أ س م ع العلم كانه يقول لكم يقول أ ن ت م تطلبون العلم وهكذا يطلب العلم انما احدكم إ ذ ا لم يكن عليه شغل يقول امضي أ س م ع العلم يعني لا يعطي العلم إ ل ا فضل وقته ولا يعطي العلم إ ل ا فضل ماله وما هكذا يطلب العلم قال إ ن ي لاعرف رجلا يعني نفسه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 يعني افتقروا ولم يبق ى عندهم ما ي ق و ت ه م و أ ض ر بهم الجوع أ س ا ط ي ن من أ س ا ط ي ن العلم الكبار وجبال من الشم الرواسي ا ل ش ا م ق ا ت فلما افتقروا ولم يبق ى عندهم شيء أ ض ر بهم الجوع اجتمعوا ل ي ل ة في منزل كانوا ي أ و و ن إ ل ي ه يكتبون فيه الحديث الشريف فاتفق ر أ ي ه م على أ ن يستهموا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 فقال له اجتهد يقول لتلميذه ابن القيم اجتهد لقد كدت تلحق بنا أنت انت ل آ في م ر ب ة محمد الان ب ابن ن إسحاق بن خزيم كتا ت ح ق ب ن و أ ت الآن في م ر ت ب ة محمد ا بن إ س ح ا ق ا بن خزيمه الإمام الأئمة ا ل ل رحمة الله عليه وجميل فقال ابن من المحمدين م لا يموت وجوعا في دار غربة فقال لأصحابه أمهلوني حتى ي وقصي ت وجوعا دار في ف غربة ا ل ل أ ح ا ب ه من بالشمورة قبل وادي مصر أ ح م د ا بن طولون يدق عليهم الباب ف ف ت ح ا ل ب ا ب فنزل الخصي عن دابته فقال أ ي ك م محمد بن نصر فقيل هو ذا و أ ش ا ر و ا اليه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 و إ ل ى ثيابها الهلب مهما كانت قيمتها لا بد أ ن ت ص ي ر إ ل ى البيع و إ ن م ا هي أ ي ا م قلائل لان العمر مهما امتد فهو في النهايه ة قليل وبخص في وبخص ذ ه العمة وعمار أمتي بين الستين والسبعين أمتي و بين قليل من يجاوز كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم الموت لما الموت من جميع ما هان الإنسان يجاوز عليه في الحديث الصحيح يقول وإذا الموت هان كل شيء يأتي يملك ويصير تجرد قال الرسول الله وإذا ورثته ذكر كل كل ذلك صلى إلى ورثته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 كان الناس من أحفظ ل ف ق ه ي ا ت ت و ا خ ل ا ف ا ل ص ح ا ب ة و ق القطني الضار لم نر في مشايخنا أ ح ف ظ منهم ل ل أ س ا ن ي د والمتون وكان يعرف زيادات ا ل أ ل ف ا ظ في المتون ولما قعد للتحديث قالوا حدد قال بل سلوا انتم فسئل عن أ ح ا د ي ث ف أ ج ا ب فيها و أ م ل ا وهذا لاختبار كبير لأنه إذا هو أنه إذا لاختبار انتقى تعبض كبير حدد م ا وأما إذا يحسن س ل ف ر ب م ا جاء سؤال فيما لا يحسن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 يقول انظر إ ل ى حالي قبل الزواج و إ ل ى حالي بعدها وقام أ ر ب ع ي ن س ن ة لم ينم الليل إ ل ا جاثيا يتقوط كل يوم بخمس حبات ويصلي ص ل ا ة الغداء على ط ه ا ر ة العشاء الاخره ة ثم قال أنا و وهذا أقول زوجني يدعو يقول أقول زوجني كله إيه الرحمن عليها قبل لمن أمال عبد أن أعرف أم يعني لمن إيه شيء شيء ثم قال و انا ل ل إلا القيام ه ما أراد ي ع ي عقل ل ل ه عنه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 وكان ن ص ف وجدت ت ب ا ل ف س ا ل أ ر يقول قرات السماع الطبيعي ة ل أ ر س ط و أ ر ب ع ي ن م ر ة و أ ن ا محتاج إ ل ى معاودتي وكان يحسن ا ل ي و ن ا ن ي ة وكثيرا من اللغات غيرها وقال عن نفسه أ ح س ن أ ك ث ر من سبعين لسانا يعني سبعين ل غ ة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 سوى قراءته لهما في الطلب أ و قراءتهما من غيره ع ل م والحافظ السخاوي ح ت ى عن الحافظ الذهبي الحافظ عن شرف الدين اليونيني أ ن ه سمعه ي قابل و ل أنه ق نسخته من صحيح البخاري واسمعه في س ن ة احدى ع ش ر ة م ر ة قابلها ق ر ا ء ة على أ ه ل العلم على النسخ ا ل ص ح ي ح ة وعلى المحفوظ عند العلماء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 نحو من و مئتين م ث الوزير ن ن ي مرة ف ه ؤ ا الناس رحمة الله عليهم إنما ء عليهم ل رحمة ب د ا العلم فأتاه الله تبارك أنفسهم لطلب وتعالى العلم والذكر الحسن المهلب ي رحمه الله كان وزيرا لمعز ا ل د و ل ة ابن بويه وكان من ارتفاع القدر واتساع الصدر وعلو ا ل ه م ة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 ا ل إ م ا م الكبير الشيخ أ ب و حامد أ ح م د ا بن محمد ا بن أ ح م د ا ل أ س ف ر ا ئ ي ل ي صاحب المذهب و إ م ا م ه جبل من جبال العلم ل ن ي ع وحبر من أ ح ب ا ر ا ل أ م ة رفيع ر ح م ة الله عليه قدم بغداد شابا وتفقه على ابن ا ل م ر ز ب ا ن حتى صار أ ح د أ ئ م ة وقته الشيخ الشيرازي أ ب و إ س ح ا ق رحمه الله يقول انتهت إ ل ي ه ر ئ ا س ة الدين والدنيا ببغداد وطبق ا ل أ ر ض ب ا ل أ ص ح ا ب وجمع مجلسه ث ل ا ث م ا ئ ة متفقه واتفق الموافق والمخالف على تفضيله وتقديمه في ج و د ة الفقه وحسن النظر و ن ظ ا ف ة العلم و ن ظ ا ف ة العلم و ق ا ل الخطيب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 وقام يفتي خمسا و أ ر ب ع ي ن س ن ة إ ل ى أ مات ولما قربت وفاته قال لما تفقهنا متنا ويا من آ ف ا ت الدنيا يعني ي ب د أ ا ل إ ن س ا ن ومع الشباب ومازال يترقى في العلم حتى إ ذ ا ما وصل المنتهى فيه ان حضر و أ ت ت الشيخوخه حتى أ مات يقول تفقه لما لا الله متنا رحمه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 فلن يستطيع أ ن يعزل علمه ولا أ ن يمنع نقبه فهو ا ل ع ا ل م وهو الجبل وهو ا ل ف ح وهو الراسخ وهو ا ل إ م ا م فماذا يستطيع أ ن يفعل به فما قال شيخ الامام شيخ ا ل إ س ل ا م ر ح م ة الله عليه ماذا يصنع أ ع د ا ئ ي بي أ ن ا جنتي وبستاني في صدري أ ن ا ذهبت فهي معي لا تفارقني أ ن ا قتلي ش ه ا د ونفي في ا ل أ ر ض سياحه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 أ ب و منصور محمد بن الحسين ايوب النيسابوري ا ل أ س ت ا ذ ا ل إ م ا م ح د ة الدين صاحب البيان و ا ل ح د ة والبرهان واللسان الفصيح والنظر الصحيح أ ن ظ ر و ا من كان في عصره ومن تقدمه ومن بعده على مذهب من كان هنالك من أ ه ل العلم وله التصانيف المشهوره المدى ل ل أ س ت ا ذ أ ب ي بكر بن فورك في ص ل ا ة وتخرج به ولزم طريقته وجد واجتهد في فقر و ق ل ة ذات يد حتى كان يعلق دروسه ويطالعها في القمر يعلقها يعقد التعاليق من أجل أن يعيد لتثبيت المحفوظ ويفعل في ضوء القمر لضيط يده عن تحصيل تلك أجل التقرار المحفوظ ذلك القمر دهن السراج من أن عن ضوء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 ولا يحبه إ ل ا الذكران من الرجال لا يحبه المخانيف من الرجال العلم ذكر لا يحبه إ ل ا الذكران من الرجال أ ب و بكر الخلال قال سمعت أ ب ا ز ر ع ة الصغير يحكي عن إ ب ر ا ه ي م بن يعقوب قال كان أ ح م د بن حنبل يصلي بعبد الرزاق الصنعان أ ح م د بن حنبل ا ل إ م ا م يصلي بعبد الرزاق ب ش ي خ عبد الرزاق ا ل ص ن ع ا ن ا ل إ م ا م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 يعني انظر إ ل ي ه ا الى العقد نظره واما ان تركز على العقد وحده ا كسبت قلب المسكينه انظر إ ل ي ه فقصصت عليهم قصه العقد فصرخوا وصاحوا وهللوا وكبروا حتى بلغ إ ل ى جميع اهل ا ل ج ز ي ر ة فقلت ما بكم فقالوا ذلك الشيخ الذي اخذ منك العقد ابو هذه الصبي وكان يقول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 أ ن ت ما أ ق س م هممم فقال ا ت ه ا ف أ ق س م أ ي ض ا ف أ ج ب ت ه ف أ ك ل ت متقاصرا ف أ ق د ا س أ ل ن ي ما ش غ ل ه ومن أ ي ن أ ن ت وبمن تعرف فقلت أ ن ا متفقه من جيلان قال و أ ن ا من جيلان فهل تعرف شابا جيلانيا يسمى عبد القادر يعرف ه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 و إ ن م ا إ ذ ا ما لم تتعن فلن تصل إ ل ى ما تتمنى ومن لم تحترق له ب د ا ي ة فلن تشرق له نهايه من لم ل تحترق ب د ا يقول ة فلن ت ش ر له نهاية ق ابن الجوزي رحمه الله عليه لقد كنت في ح ل ا و ة طلب العلم أ ل ق ى من الشدائد ما هو عندي أ ح ل ى من العسل ل أ ج ل ما أ ط ل ب و أ ر ج و ولم تكن العلياء همه نفسه فكل الذي يلقاه فيها محببه كنت في زمن الصبا انقذ معي ارغفه يابسه فاخرج في طلب الحديد واقعد على نهر عيسى ببغداد فلا اقدر على اكلها إ ل ا عند الماء فكلما أ ك ل ت لقمه شربت عليها